كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجير اشترى رب العالميني او يتبتشي نوك أبو ما قوتين او رب العالميني قوتين ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر نوك ما هندك واشتبجت هندك واقصة بجت أبي رب العالميني بحس كري او چه خبر بون چه قصابون رب العالميني بوا قوتين قوم قريش او قوم ابيشي واو قوم ما مع رب, رب العالمين بيغمروا بريفه تشهنده بيغمروا رب العالمين هلاك برين السبب هدا انو انو بيغمروا بخد العالمين صان وحكيت عليه صلواته والسلام جد قبلهم يعني قبل قريش يعني بني قريشيه يا محمد صلى الله عليه وسلم قوم انحي عليه صلواته وسلام پیامبر خوب درون این اینا داره باوری پنکر. وارث نوحی بود بعایسالات و سلام بود دروغ. نباید ابن نوحی کر که پیامبر خود داره نباید نوح پیادی علی سالات و سلام بوده و دروغ. چون یه هی باوریت کت پیامبرید بیشتر پیامبر خود اما باوری بیش تی نه که در پیامبر پیادی. ها و کنون کنوف مدار یه هی الله و علی و سلام. بیشتر این باوری های محمد پیامبر خود داره الله و و سلام. لز باوری چنیه؟ بوري وحديث عني يا بودي الله عليه وسلم نعود حاجه اذا هل بريك حديث بيامبري الله عليه وسلم واجت بيامبري غوتي ده رات قتبه الفانبي وهيكي الفانبي بوري صلى الله عليه وسلم يوم بوري بيتشنيك بيامبر بياتي بي او نعيمان انا أن محمد رسول الله ونيمان الله عليه وسلم يعني ايمان رب العالمين اش بحسيواتك بشت كذبت قبلهم يعني بيش قرائشية قومين وحي عليه الصلاة والسلام پیغمباري خود روهين انا داره و بواري پی نكر وابدل دانوها يا داتا پیغمباري صلى الله عليه وسلم بشتوا محمد صلى الله عليه وسلم قرائشية تدروهين تينا داره و اخنات بجناتا اقصاد بجناتا ازیادا بزمان اخوب دست اخوب هم مشتاكی پیغمبار صلى الله شده خواج ز نکه پیشی تش اوا سنت همو بیعمره کی بیه ولکه مرزیانش منی هرچه که مختصره راد بید کت عوض شده تی تبرو کمر روی اول بزب مرزی نیا پیشی مرزی شر آواهات یا سری در مرزی چه مرزی؟ تمام. هم در مرزی صنایبی شود. بج مادرم آفریقاییه اولش که عامه منی ربع عامیه میسیب همو بیعمره کی دل محمد خواج ز نکه او قومه ثلاثه دين او قومه به نوكسر پیغمبرت خود اينين هر وكي بهام پیغمبري صلى الله عليه وسلم روجكه قومه وي گلك ازيات ده اي و عاجز بي پیغمبري صلى الله عليه وسلم گوتي بوتر امامين رحمتهم مسايده بد بتر نوكه هات ازيدان كه اساتيد ازيدان بس صبر بد جبه اكل واه آيته كدل دل الله عليه وآلہ وسلم وهرب هر بوم دیار رشت گتاف اكل في آیت دا هر رابط بشتی اوه بهاتين پیهاتین و دعوه پیعنبره کت دعوه پیعنبره يعني او دعوه پیعنبره بيشتغل که بشتخل بخديت وان ایمان بخديت تنبینا و عبادتی بخدر تنب الله عليه وآله وسلم. ني على خالد <سؤال> بشي تدروت كي خالد <سؤال> بشي دوت تا نيا ما سمعنا بهذا في الملة الاخره ان هذا الا اختلاق متگوتك بي انبرا متي بوبو بيت ما چوج رشت نعود نيا دينتني اني دين حق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 اذية خلقه بوي فكذبوا عبدنا هنا عبد ما بحس نوحيا عليه الصلاة والسلام رب العالم بشيد عبد ما نوح عليه الصلاة والسلام دروين هنا داري يعولي كذبت قبلهم قوم نوحين هار بحس نوحي عليه الصلاة قومي نوحي بيغم برخوب بي دروين هنا درين بيغم برخوب دينيا واشنج جرقه رب عبدنا يعني نفس هوا يتأولي نوح عليه الصلاه والسلام دروحين اين در هر وقت مفسره بود در رحمت خدا ده بيد يگوتي اوا دوي تاكيد ني ابرائي كه فكذبوا عبدنا يعني او قرن بشتي اكي شاتي هر گوت نوحيت چدگاي ني تو درود كيو بوري بينك ها پشتي وا شاتي هر گوت نوحي عليه الصلاه والسلام بوري بينك رو گوت درود كيو تو ديني ها پشتي وا شاتي چون كه نوح عليه الصلاه والسلام نحصدو پنجح صلا چكر دعوكرنا قومها گلا قرن چلوتن چون نه گله قرن هات نو چون و نه جا چه که عمريت وارد رج بنامر بنش بس گله چیلو آتی گله بچی که بین مازن و نه عهد مازم هند کدیه آتی بچی جاگه کدیه چیلو آتی این مازم بیه و نه صادو پنج جه صاد قرن او بنا همه چیل نوح علیه سالات و سلام کذب و عبدنا هما نوح علیه سالات و سلام در هیچ اندر إِلَّا إِيَّكَ هُمْ نَبَل وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل فَيَكْرَبَ رَبَّنَ بِشَيْء أما أهل البلوا هم ما بيامبرخو دره إنادره ويرا رب العالمين مدحات نوحيه كلين عليه صلاه وسلام يبغي عبدي ما بتؤاتك اريد يا رب العالمين بشيء انه كان عبدا شكورا يعني عبد تبو قالك شكرين يا رب العالمين يذكر رب العالمين بان هنده إراده يبقوا دي فكذبوا عبدنا يعني جار افا قبحته وما ظمبو اف عبدهو خبوما تشکاندي و هو عبادته مد كري و أف عبده چلا كب دروهين ينادره و أزياتا ويدا و باري بيناد كب وقالو مجنون سهنديرا نبس أو بقوته أم باريه بيناكين و دروهين تنادره قصه جغتني آخفنيج جغتني وقالو مجنون ده بجنه نوح عليه الصلاة والسلام يدينه مجنون يعني يدينه وعاقلنية وزدوجير إيش تو قباحة دكوديش كر يعني تهديد ليتكرم ونذكر دعواته كات. هذا كي مجد قالوا لئن لم تنتهي نوح لا تكونن من المرجومين. أنا جو نوح عليه الصلاة والسلام كات نبأس كي دعوأخو وتو نراوستي يعني تونابي من النصائح كيونابي الدعوة بقال ما بكيونابي بجمار إيمان بخديت نبينا. أكتر وين دنا كين؟ تكوننا من المرجوميع تراجم عندي بارون رينتاه تكوجين بينما درابامج تواز دو جير يعني, يعني بيمنبري اخو بوري بينه هنا عليه صلاه والسلام. بوتي دينا وهش توش بهنديشنا روان تهديدش لينيت كر ومنك ونيا يعولي تجذيب أبغى بحثها يعني وجنحه جلّك موازنة كتو رأس نهين يدري بيشدينجي سرهن دراتو بيجي دينه أبغى بحثها كادي وجنحه كاديها بيشدينجي تو أنا كيد دعوينك وتهديد وقفا لبك أبغى خرابية كاديها هؤلاء هم ما أبغى برامبريبي هم بينتخوكان أبغى عليهم وانا كان هم قومين وحين كان هم باريبي هم خو بينن وک کادری بیامبره خوبه گرنه وک هارو کاریا بیامبره خوبه که نمان عویب کنن چه دعای ربعامینی اف بیامبره تناتی همو رحمان همونی نعمت انبوما نه به ونیا رابط و ویر رحمه و نعمت رابط برامبری و کفری نیب کدوم برامبری و قصابش تو برامبری و هذا لان ربعامینی جلک ربعامی کر فامروانه بدنه و عذاب معاصره تند بودن فدعا طبعا يراد انه في سوره الدرب العالمين قرت الدين قصا وجرو قد نوح عليه انا دي جيره درجير هاتينبوت سوره دي بس اون دي كوا رب العالمين وعذاب رب العالمين بس نحصد و بينجه صالة النوح عليه الصلاة والسلام دعوة كري ناف قومي خداها وكي رب العالمين قرآن يدبوتي فلبث فيهم الف سنت إلا خمسين عاما يعني ناف قومي خدا ما دعوة قل كر نصيحات كرن وكي بيغمبر همو ونيا كباشترين وجوانترين چه الله لهاي اسلوب دعوة ونيا وحكمت يالله لهاي وحكمت اوه انو كان ناف خلقش ده هيا كان ناف اكيش ده ها بتظاني دعوة بكت كي اني شمده سبب كي هواتي سبب كاسر بيغمبرة شارزات الرنبوة كاسر بيغمبرة حكيم الرنبوة المروفة بو فيهن دي بشتي نحصادو بين و بشتي رب العالميني واحي بو فرأيك دي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن واحي جبو فرأيك رب العالميني ايمان ايمان كاسي دي إيمان إيمان نائي دي القومي دي أبي إيمان إي نائي هاردي أوبن شوية دي ولكن هناك امر اخر عليه ان والسلام هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر يمكن عليه يكون والسلام امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر ما دام يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون نوح عليه الصلاة والسلام درو جانا جناف قومي خودها دعوية بكت و بشتنجي چشلية بكت دعوية بكت نأفا دعا ربه و بشتنجه هاد بشتنخصاد و بهنجح صالة و بشترب رب العمين وحي بو برايكلي بشتنجي قومتهم بكس إيماننا اما امد بيت حمولين ام اغلب الماد بيت حمولين اك خلاتي دل اكي دي كالمروش ليكت اك هل يدعا ليكت او اضاء خلتهم اضاء خلتهم يوم في الدعاء شو بكاد؟ الدعاء بوب كاد، ندعالك. الله عليه وسلم بودي تبود دعالنا كي، طبعاً ما تبودي تبود دعالنا أو الله عليه وسلم بودي أسننه نور تمر لم أبعث. طعانا ولا لعانا إنما بعثت في عمال بشت أذبو كأنت رحمة رحمة في عمال صلى الله عليه وسلم يهنواتي هنواتي رحمة وفي عمال صلى الله عليه وسلم دعا بواد كأن ويقول اللهم هدي قومي يا ربي خدتو قومي من هداهت بني وبينا سرق حق و سرق عرس مروف بسرمان إش تفي دي في عمال أبتشين وكي في عمال أبتشين هر شيء ما ديت وني قومي ما بسرمانا ما تيجي خلاتيات كان ونيا تيجي بين تبي أم دعاب و بكين ندع على عام بيت كم مازنو أبد دسراد دس ذهبا مرفدي دعاب وكات كان إصلاح نابا ونيا أم ما وام بكين أم دعاب وام دعا إصلاح یاد مادر آمد خرابین به هندارا 400 اوا یه سرما مصلحتی ابدوعات تنه چین چل نوید دعات تنه چین نو بیام دعات که اینو خوش اصلاح کن، بشدینگی هر دعاء کمرف که دمرو کی د فایدهای لبینی، عویی مرفت فایدهای لبینی. چجور دعاء بلاش ناچیت. مرفت دعاء کد دعاباش اصلاح کد. دعاء آما که منیماد دعاء ات اصلاح بوا نکردن. هدوعای يا رب خرب بيت خرب ابتركي يا رب خرب بيتك كل خرب يكا بوكيا ها بمعنى اخرب يكا وهر ضررك هر چي دك هر فتنه کو فدنا و ضرر دك بيت دمك بيت يا و مرو بلا و ني چجرا خلي دير نقد بلا هم تي بچيد هر چي دك تي بچيد اغلب جو ضرر كير ك ضرر دين مر بيت تعولي وقتی اگه ام مهمو فقیر ببینو حالی ما فقیریادو که نخوش بید، ام دیش کن، ام دیشین بنیر ایرانی نخوره و در سیوقی نه. یوم چی شد که یوم چی دی خوانید درایدی بگره اون درایونی تو مجاننا بید برین یخ خوره و تفسیر قرآن و خیانت حیکه کبیعه بریسالله و علی و سامان نشده او. دعو مجانبید و جو جماعت بکی. گله عبودت رو دشی لکن دهه رین و دهمه ن محرم و دعات کردن که آره بخوای تو مبارزه فتنه فقيرية. فتنه دولم دیه هم و همو فتنانا مروي دير كان الدين يخده بانه دي مروي بسرمان هر بي عمبارو كرين و هلوكي بي عمباري ما علي صلاة و السلام كري چي قواما دي هندكين خرابين چه عام خالكي بن چه ماظم بن هم دعاء مروي دعاء كده بو إصلاحه و چونك هكي او چي بون إصلاح بون ملات و قوم و دولات همو دي كفتا نوف جدا همو نوف ده همو دي بتا ونيا دي كفنا نوف رحاتيه و خو اما ذلك ف sustained عبدهم بذا فرأى Aquí عندما يتبع عبد الكربctor فيه يession talk powers Wert Brewer скаж in Diablo 702 irone al pampersnik Astaqara file Duraab Brewer Yulay 25 109 signs of annul компании Sofartal Araba croirem Oascar happened to하죠.9 amud al ca существ.com .9 a cherry parisnik Bure любis نبي to choose such نبي way of and who are not suppose اف دين اسلام دینه چیه؟ دینه رحمه یا دینه باشیه؟ مروید دعا با خالقیب که دنیا اصلاح بیتوچه بید. همه وقتی که فابی پیغمبری علی سلام دعای قومی خوکر کربر عالمی بواحی فراکر و تقویت کس ایمان نه اینید و پشت دینه صدوبن جه صلا دعوات جالکی. هنگی و قومی تهديد تهدید لایکر و دیر تدرجم کن. نوید اکوژن. هنگی بخو دعا کر کربر عالمی بیل بن فی نخوشه و بن فی ازیت بین تدری. شنك نوح عليه الصلاة والسلام هر وكي ده آيات ده ده رب العالمين بما ديار كري گرك ازياد خارفاه انده صالانه الناف دسته قومه خدا فدعا ربهو دعاو دخاز رب العالميني كر دعاو دخاز ونيا البيغمبر الدينة كر الادمينة كر ايك هر رب العالميني كر اني مغلوب بدي يا ربي قوم من هموا اغلب الوائد كافرن و اغلب الوائد ازيادو مندن مغلوب يعني او يه خرابیت جهنمان و ازيادو مندن و اصناشم اصناشم برمباری و قومي راوستم مغلوب اوه اوه ایکی من سایتاره سرکی و ده سلاح سرهي و پیچه نبید و چوش پیچه نبید خو خلاص کت ال بن خرابیوانه و ناف خرابیوانه ده بيتداره بل هند نوح علیه سلاة و سلام دعا کر المن بنظلم وخرابيا والبن أزيتها في قومي خلاص كي شو جاء بهن ده صالح أسناف ولا دعوات كم مدينة تبلو باد كم أو هالاقتصاد بيجذب إنه قفاو لمتكنوا تهديد أو لمتكنوا وأزيتها مدن فانتصر يعني يا رب خيطوا من السر بخي وتبونه هلال ببي فانتصر لي فانتصر على جم فسره جدي إيش ذاك ونيا محدث يعني فنتصر لي يعني تمن السر بخي وها نهديه هلال ببي شنك دعاء نوح عليه الصلاة والسلام دعاء مروووكيا أو فيغنبالكيا كظلما لهاتي الكرام بل هنده رب العالمين ايك هل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير مباشرة رب العالمين دعاء ويش عطفية عطفية مباشرة اشتيل نوح عليه الصلاة والسلام دعاء كريم دعاء قبيل كرد. بجنان الترتيب والشئ والتعقيم. ترتيب عديء وتعقيم مباشر يعني مباشرة يعني تجلك بفناشو. مدة زور بفناشو. وهذا الوكيل بعمرج برسال الله عليه وسلم بجد خبارزن زمن دعاء مظلومي اتقي دعوة المظلومي. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بجمع بين دعاء مظلومي ودعاء لا لرب العالمين، شو حجاب وشو باردني يعني مباشرة شدات استلهي رب العالمين. وحديث يهاتي يروات يهاتي رب العالمين يقولي بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رب العالمين دا خان بعزته ما زنت ياخو دعاء مظلومي كلي كم كم ولو بعد حين. بل كي بلكي ونيا مدكببة تشيش بس حد دي بيسار اي خم. ودي او او الظلم ليكلي إلا دي حقيوي دي ليوالقرم ودي دمف ويمروبي اوه مظلوم او مظلوم اوه مظلوم لها دي نوح عليه الصلاة والسلام مظلوم بوغدي اني مغلوب اني مظلومن ظلمان ما تيدا كران برهندش عبد العميد دعوه قبيل كر ففتحنا أبواب السماء وهذا أبو واب ماش عبد العميد بيش دماش اك هونجوش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 هون <تصفيق> وحتراب العالمين بيجيد وحطي بحسين يونس يذكر عليه سلامة وسلام. بجت ما خلاص كر. ال وينخوشية وبرتانجافية وذكر حيتي مأينا دري مهافته سر حشقاتية وسر عادي. بجت وكذلك ننجي المؤمنين. بجت يونس عليه سلامة وسلام هورا خوب مأينا وما خلاص كر. بجت هر هو كإيمان داري شورا خوبم بينن أز خلاص كم. إرجد وحتراب علمي بحسين وحكي لي عليه سلامة وسلام. يبيش تما يعني هك هوجش و کی نوحیب کرد وقتی اون برتانگاه بون اظلمان گذاشت کردن هوارا خوب متنبینن از دهان گوش خلاص کم هر وکی منوح خلاص کرد علیه سلامت و سلام و داد دعای گوش قبیل ولو بعد احین مباشر بر کیم بمری قبیل لبیت بر کیش لبیت مددک پی رب چیل ام ربع ففتحنا ابواب سماهی ربع عالمین دعای نوحی قبیل کم علیه سلامت عثمان هم مبوفکر چی آد نوکرن بی ما این؟ یعنی آف آتخاره و باران ها بی ما این منهمیر یعنی آف آتخار گلگا زور منهمیر، الانهمار او آف آواز زورتت، و بحیلتت و بردوامش بید، مدک زور یا بردوام بید رب العالمین بشت در درکت عسمان همو وکر یعنی باران رب العالمین بشت در کرد، همو وکر باران آب بارانکا گلگلگا زور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 برای آدمین بجید و نیا هتا خوطانیش گا جی آگری یا چلی هات؟ نیا آف و و هات داره برای اند وفجر ند ارداعویون یعنی عرد ما همو کرا چه؟ همو و هات نداره آف لیات داره فلتق الماؤ على امرین قد قدیر یعنی فلتق الماؤ یعنی او آوال عثمان آتی خوره و یعنی عردی چلی داتی؟ داره هر دو چلی آتن؟ هر دو گ وبلنبو الجيه او جيه رب العالميني بوداناي على أمر قد قدر يعني او قدر رب العالمين دوني كاف اف اوفا دي هاتو چند بلنبيد وده چند العثمانوه اتخاري چند عديد بلنبيد هتا دري وده هاتو كيره بلنبيد اف اوفا همو هندي چه راوستا دي ويا قدر او رب العالمين نويسي بری عرد عثمانا چه کد؟ پینجه هزار سالا یعنی وی سی اف قومه ده هوب هیلاک چید و اف عثمانا ده هنده زور هیت خواله و عردیش هنده کانیه دلی پاقن و دلنبیت آوه که اتا فلانجه چو آف و نیه نکیمتر و نزینتر نبو و مد دنیا ایده و نیه چید و نیه عثمانا برده و عردیش و نیه آوهر که برده و نیه تو نزن قالوا يا جهود الله برو مفد بجنوانيا بشتی شلکه ها تكرند بجنوانا برو ابت ناف توقعات اتمنى اتمنى دانا بو کدی اوه هلئهت اتف شلو بس نظر واله هاد نا ارب العالم بجید اف گشت و نقطه اوه مچ ریکنی ما بو دانوی ناف لوح المحفوظ دا نا نزیده بو و نا كيم بو لاب زنه همو چشتا که ارب العالمین دانوی اوهن چید بید او رب العالمین قدره دا ناف لوح المحفوظ دانویسی زیدتر وراب العالمين همو چلية كران؟ نوح همو يلوه كران همو وحملناه على ذات الواح وما نوح عليه الصلاة والسلام دست وما خلاص کر ماهي لأك نبر على ذات الواح يعني نف سفينه ده ذات الواح يعني بحسي وي سفينه يا چهكرن ببارش داري لوح أو ببارش داريه چون کی سعی نه همو پارچه داری نه دپگ و کنم جهین نهگ و دسر. او چه عادی نه دپگ و يعني و کردم؟ بزماره. دسر؟ یعنی بزماره. خلاص کرد. و مقاومتی نه بر. و ما دزد خلاص کرد. نفت چقدر نفس سعی نه؟ او سعی نه بداره چه کردن ابدار او بزماره. و یاد دارم عالمی بحثی که بحسِ أهليوي وإيمان درنكلي أما تأديد عجوجتي قلنا قلنا حمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن يعني أهلك أربع من أهليوي كلك جل خلاص قال أوي إيمان إناء إلا أبن أو بن أوي إيمان إناء كابو جنوي وقربون أو هذك إيمان إناء أو شن أو قال قوم دوا خاندقين أو أربع يعني إذن نا دعيكو كليب كت كو غل خو سفينة سيار كت ومن آمنة يدو يش اوه سيار بن جل نوحي عليه الصلاة والسلام هاو قنوه اوه ايمان اينا أما چونك ايردا رب العالمين فدعا ربه من الذي دعا ربه نوح عليه الصلاة والسلام بهن رب العالمين حملناه يبتين ما او دزده نخو ايمان دارش غل رب العالمين خلاص کرن تجري بی يعني یعنی اف سفینه ناو آوه و یا زور ناو باران آوه و یا زور عصمانات الاخواره و عردی بلند بیتونیا و رب آن بشت مو شو اف تاتو تا سر آوه بن چه دا بی اعیونی یعنی ایک ما دید نیا و بن چاو دیریا بن پاراسنا ما دا یعنی رب آن می دید چاوهت بن دیت ناراب عالمی دبو، بن چاو دیریج دبو، بن پاراست ناراب عالمی دبو. يعني اگر پاراست ناراب عالمی نبود، سفینا داشت له. ها داغ قرب تو نت ما. سامرا بب، سر آره. و اعاتش دلیله و کی گرک اعات دی. ناراب عالمی چه تئن؟ چاویت هن؟ ناراب عالمی دو چاویت هنی لایک ناراب عالمی مرو و نه چاویت و کی چاویت مخلوقانه. ولكن يقولون ان ربكم ليس بأعورة. بحسي يعني الله يقولون ان الله الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون نوح عليه الصلاه والسلام او إيمان اينو اهل بي ايمان ايناي مهمو خلاص كرين ما ظلم في ما ينكر وقت ما خندكوندين اول جزاءه چي بو جزاء وكفرينيب او واكري چونكي وا كفرينيب كنعمته و نعمته كر كان نعمتو دهنيبو نعمتو توحيده بنيعمته بيغمبريبو نوح عليه الصلاه والسلام رب العالمين بو فريكر همو بيغمبرك نعمتو و رحمه بو چه و قومه و وا شكرينيا في نعمتينك كفرينيو في نعمتيكر. بهدند رب العالمین بجید ما آفهمو ولی کردنا چون کی وا تنه نرع خود رو هیم بیناداره نآفه کر و پشتینگی قسنج بود نه ازیت و وجود او چیش لکر گفیش لکر موده تکوج نیش بهندب پشتی آفهمو آتی نکرند رب اف حذاب و اف عقاب و ولقد درکنا آیة رب العالمین ما اف قصانه علی سلط و سلام و چروکانو وهي لا أكبرنا قومي نوحي ما هي يعني همو بي عمبارة يتبشت في ميه شبوتي ميه بوغوتي وخلق ظاني بوتي آية آية يعني أفا نشانك دبخو عبرات اللي واد بشتي أفا يتبشت واتين وكي قومي نوحي عليه الصلاة والسلام نخو أواب ما بسري قومي نوحي نادي بسري واش ولقد تركناها يعني تركنا فعلتنا بقوم نوح أن إهلاكنا لقوم نوح يعني كما في قومه لا أكبر قصاوي يا كريات شبنقو عبرات نبخو عبرات اللي والدرس اللي والدرن يعني شندك بجن عندك مفسد بجن هلا ولقد تركناه يعني السفينة ده. يعني ما سفينة كات كلا يكربشت يقوم نوح عليه الصلاة والسلام مهلا مدكي هايامكي مهلا دبيتة جيه. يبقى نشانك أكثر موازنات يا رب العالمين ونشانك أكثر هند إجد العالم وخعبرات اللي برقيت وإي قومي نوحيناك نحو رب العالمين دي چل ايكاد؟ دهي لاغبات وآياتا رب العالمين يجد وقت بحسي السفينة نوحيد كاد عليه الصلاة والسلام وجد واجعلناها آية للعالمين يعني ما يف سفينة نشانك النشانك بوكي بوها معالمي يعني ما هي لوا مهيلا وقومي نوحي عليه الصلاة والسلام مدكي دو اويت پشتي وابن مخوط شليب كان بخو عبراتي اللي والقرن هاروكي رب العالميني جسمكي الابا فرعوني مدكي هيله هاد دو اويت پشتي وابا ببشتي ويتين فرعوني بخو عبرته اللي والقرن بو هميهت هنگي وهميهت پشتي انگيش اناش دو رب العالمين او يكل سنة الدوية انا جانشتي تيل تفا بوچه بو عبراتي بو هنده دو اويت پشتي و جا هر دو معنه آوات گرید چه بجیم و لکت ترکناها آیتا یعنی ما قصانوحی هیلوه نیشانکا دا بخوا عبراته لبرگنوه کیوانکا یعنیش ما سفینکایا چلی کری سفینکا هیلوه و سفینکا ما یا تا في وقتا یا نه امنشین به اخف نبشی ما با آمین این وقتا که چلی نکریا دیار نکریا کده چند مقتا کده چند أوائل هذه الأمة جديدين، يعني أوي داسبيك أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسافنان وهي جديدة، اما بيشتингي بودينة جديدة، يعني بيشتингي شلات يا، نمو يا، جونو كاش راح هفنة هنا جربوا هذا بس نقول عند آ لكن هادينة ويا من يافعوا، وناس ين من ياه بيجيو ونيش، شو ما دام بيتها تو نقاش به هذا النقاش بيد او ربعه مين كيفو چونكي افاج دونه قال اجراتش بيدت اكرن تجارات بيد يعني في مسائل الدنيا آثار اثار الدنيا اثار من قبلنا اوشتد قوم بيش ما منيه بيه مسائل تجاريه ما بين دوله دا برنده ني همه مشكي بلا مروف باورنا كلك هل اشتو لا فا و بلا انكاريشنا كان چونكي بلكي قال موه نبي ديري بياتي بلكي چبن بلكي فهل من مدكر افى امزو افى هاليو استيف هامي بو هل من مدكر يعني تذكروا و يعني بخو فى دايلها بخو هو يبراهي لغير ان هنكوكي كومي نورينكا علي صلاه وسلاه هنكاش تكبير عمبري بين ان يمان بشتى بينهي بينهي بينهي همو سار كفنو بوشيت هنده ده أفا نعمته ورحمة رب العالمين بونجو هنوتي شكرينيو في نعمته بكان كفرينيو في نعمتنا كان بل هنده رب فهل من مدكير الدكرة يعني التعظى يعني بخود شاكر بوشي لي والغت ونيا وعبرات لي والغت وكيوينا كان أبي خالتيكي لي بيشوي فكيف كان عذابي ونذر كيف هي الأدوات التي هي؟ الأدوات الاستفهامية يعني على الجائب التي وترسل كيف تحضر عذاب رب العالمين؟ عذاب منها تحضر في وقت هذه قومة النوحية باري بيغم بل هناك ما تحضر عذاب رب العالمين؟ تحضر يقول عذابك وغلق ناخو شو غلق ماظم بو هذا الدنيا يدو و العذاب الأخرى أكبر عذاب الأخرى ليس مصر وعذاب منها تحضر عذاب منها وی وی قومی اوه باوری به عبادت نه اینو و راست نه اینو داره. و نظر این رب العالمینی. یعنی رب العالمینی و احترام العالمینی. گویی یه قوم ایمانه بین نخور رب العالمی دیگه عذاب دنیا و آخرت. رب من جیباجیکر این ذارا خوانه. طبعا جیباجیکر. اما رب العالمی باحصی قراشیا و باحصی هم موکسکیه کپشتی به عبادی به الله و علی و ه تأرجع قيامته. تقيام ترسين وقفا برب العالمين الماكرين. هوجون أحد وديما فحرامه كأنجو كر من يا سبب خرابية أو عذاب وهلاك يا بونجو. لا خواديرني و, و, و كيف رب العالمين. لما عذاب وعذابه جلك أتيش. جلك توندا عذابش, عذابش من سر وعذاب بمربي بيسر بيجون حي رهيل أقجونة ولقد يسرنا القران للذكرى رب العالمين بشتئن بما جوتي وما بصرمانة بيجد بشت جوتي ما أفقص صابو ما جوتي بيز ما بون جوتي أو فريكري قرآني أو فريكري هذا كتابك باريب بين الراس بين دله وهرن فخنن و وعملي بابكن وما بونجوش لا كذيش ولقد يسرنا القرآن يا بصنائش كذي ولقد يسرنا القرآن رب العالمين ما بونجواف القرآن يا بصنائكذي ما من زحمان من تدهين هرمو معناه ويتيجي جد فلا تدعوا مع الله أحدا من يا بهالكثرة بس عربي بزاني دتشبيجي دمعناه بيتبيجي لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله من يا هالكثرة ببيجي دزاني من يا محمد بن رسول الله كثرة ببيجي دزاني بعند رب العالمين تقول لك دي سرنا القرآن أي ذكي بتشي كده بني همس على القرآن هموش ليكذي هموبركي هما صناي كنار رب العالمين يا رب ما بومكم صناي ورواة كهاتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نبي جدك كان صانئ كرنار رب العالمين نبو بجدك أنشأه أخف نار رب العالمين كليب كذب فخنيك نبي ما بيجينات أبو أهمه صانئ كرنار رب العالمين يا كار رب العالمين بجد ولا يسرنا القرآن للذكرى للذكرى يعني بو فخان دنيا يعني, يعني بو بكر يعني بو تجعش يعني بو هندي أم عمادي بيبكين هم رب العالمين يا شريك لي یعنی برای امینی بو ما او قو او عملی دانه اشناف قرآن دا عملی که چنیا عبادت و عبادت سلم اواجب کنین؟ هن ده زورنین اکو سر طاقت و سر شیانیت مدامت هن ده گوتی اما کما فهل من مذكرين يعني کیا درابید دست بکت یعنی فهل من طالب خیرین يعني کیا درابید خیرد وید و باشید وید یعنی بنا رابید تو بید بس تو بید تو سببی گار بینی. دس و خواندن نبکی، دس برکن نبکی، دس تفسیر و وبکی، دس عمل پیکرن نبکی. و بر علیمی گویی از بوده شدی کم، از بوده صنایی کم، اما بصنایی کردی. همه منوف رئیت آوره. از بچه ملله ما تشویقی نخواندیا و کس امیر نکردی و نیا مود درک کردی این جاهل ما با خودشو آیت قرآن نزانی و عمل نکنشی ماو خراب دست کو با بینی. نه یه هیش سالی، هفته سالی دس بکردی قرآن یا چیکردی. همه خلاص کردی. جاش به و خواندن چب برکنن. و یهای عین عمربیه زور بیه تفسیر قرآنی یا زانی یهای عمربیه جماعت بیه هم قرآنی برکنی. فباعلمینی افواع دی دای. ولقد یسرنا القرآن للذكری. ما چو حجت نیم. فباعلمیم ما بونگ قرآن سناک کردی. بو و خواندنه بو تجعشنه بو عمل بکرنه بو فاش نه فهل من متذکرین؟ بسیار تو را بچکی؟ امتی برابر عملی ببکی. وَأَمْرَابِينَ ربي رَبَ الْعَلَمِنِ جُدُمَا بِصَنَاءِ كَدْ وَآخْرُ دَعْوَانَا أَنْ حَبْدُ لُلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى خَلْقِهِ وَعَلَى آله